الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إِنَّا سَلَّمْنَا لقد سمع الله قول الذي نقال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 İzlediğiniz için Mutbeler Altyazı